حصريا على موقع مارجانات دوت كوم حبك في غيابي في شغل <سؤال> الرب علي دي وقمري مهين لما السلاح يتسن الى القلب مش هيحيي عشت الحق انسان ومحولون الجب وبيت شبح خطر وفتح حيطه تترى في دماغ الناس اكتر من الحل مفتاح الفم والشك ما لو فكرت تخسر مش طويل هدى عظمك يتنا والجسم هيتلصب خوفك محسوس مش هرفع مصقص لك لسه قليل ارحمنا يا شيخ مش هاني تاريخ علشان حد تتعين علشان حد تعين اسلك مع السلطين حرص من الخينين هيك تروح فالنوم خليك مفتح عين ده الغدرجة بعصا ويريتو من الغراب <تصفيق> في العاشرة ما تتموت دفنوها ليه في اتراف امي وابوه يا فجنود وزاي ما تتعلم كل الناس التاليين رحمها ليه اتنود حيات وفيها السن وبروحنا مش اتنود كل حيوب باسم باسم فمش اتنود صحبت بيتبع جايبين مجابع في <تصفيق> الغتل وفي التخطيل <تصفيق> حبيت جراب اعطل عفاسة بحبيع الكولادي الليل تغبيت ترزع تسقي التوحيع مش لاقفكم عن ميل ما ماطع في السر بزع عايزين ينزلوا تأميل عايزين ينزلوا تاتيل اه من صحاب اليوم تكسب هدل معلوم القاعدة تشكر فيك وتسب لما تقول تمثل ادع شكار نديهم الاسكار كذب باظان بنشوفها للول مافرش انا يالا باشا لا تم انت ما تشغلنيش صوتي صفر وخسمي كفر وكره انه يعيش في الحرب جحيم في الحرب غشيم بدل في السفانين عور بوستريت انتس في الجنبومه ما يجننيش في الجنبومه ما يجننيش انا دي وعمري ما هين دروس ما في ول لما اتزع عقلك لحد الشان حبك ده جامد طاح صوتك بيعمل لا زي اسد في غيابي ما في شغل حطك حاطك فيني العين يا قلبي ده مسبتي عايش في صباح ادمان اخطر من انهنوا العين العلوية يا الخاين في بطن بحاره مشاري قد الله كل شويه بتعلق النت وبواب ولا أي أسل هعملهم بالإجرام هعملهم بالإجرام للقلب تتخبي يا هدية من ربي في الأرض دي بترعو لسما دي بتبين حضنك دبيل يا غفلة بفوار بلقي الجمال المغربة تتزوار